النور لا عمل جباح في مدينة الخير أمطيب فاح النور لا عمل Al-Nur la'amma'l b'fahdi, meninde l'khir براح يطوف القون ويصل للمرواح لو لي جناح لو لي جناح لا كنت أجه så soffabag i byen til det bedste, afsligtabag. En lyseglamelbåd i byen Ja, for at åbne في مدينة الخير والبال ارتاح اتعدش ايام وليالي ملاح في مدينة الخير تشمل الارواح في مدينة الخير ارضي بفاح النور لا عمل بفاح أبي بابا بسبب جبريل تجدت دليل ما تنهار طول الليل الإنس يا الطوفان عديل. علي للأمر في زيل في مدينة الخير الطيبة باح النور عمل بطاة في مدينة الخير الطيبة باح دخلنا بابا السلام. القلق الأنام باحتشام رددنا السلام سألنا عظيما لا ينام في مدينة الكيم قضيب بحش النور لا عمل قطاع الكل بكاء ونحيب نحيب دينا عظيم موش من حر لهيب خاب علم Nægen, nævne, i Madin ser frem, nævne, bå på, تنينو زميل الغار عثمان عمر علي الكرار حمزه الشهيد والفل جوار في مدينة تبهير وفي بفح النور لا عمري في مدينه تبهير يا رب في امن احنا وجمع الحديث في كل آن اسمي وابنها كمان والهادئ بخلوم الجنان في مدينة الخير أرضي بفاح النور لا عمل يطاح في مدينة الخير أرضي بفاح فلو سلام تخشى الإمام قدم ملوك خلق الأناض ما طار حمام التاج يطيب مننا الشغام يعبور بها جو السلام. في بسح النور لا حمل We dream feel a deep and The